لَعَلّني آتيكُم مِنّا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ على النّارِ هُدًى فَلَمّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَع نعليك إِنّكَ مِنَ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 وَلا قَمَ لدَّ عَلَكَ مَرة أُخْرى إِذ حَينَ إلَ أُِّكَمَا يُحاب أَلقُذ فيِيهِ ف في التَّابوتِ فَقُذِ فهِ فِي الَِّ فَلُْْقل يَّ بِالسخِل فَلُْقل يَّ بِالساحِل يَأخُذ عَدّ وَعدَُّ وَأَلقَْثُ عَلَكَ مَحَبة من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 فَأتِيهُ فَقُون إِ رَسُونَ رَبِّك فَأَرسِ المَعَنابَن إرا إِ وَلاَا تُعَِّب مُمْ قَج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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم فيسحطكم بعذاب و قد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم و اسروا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُسْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّصُفُّوا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى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 فَلَوْ أَقَطَعْنَا الْأَيْدِيَ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبْنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن على مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ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 والله خير وابقى ان ه من ياتي ربه مجرما فانا له جهنم لا يموت فيها فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى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 فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَن جِئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ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 فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا مِنَّا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ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 قُلن ي آدَم إِ هذا عَدُك وَزَوجِكَ فَلا يُخْر جَكمَا فَلا يُخر جََّكماَا منِنْ الجدنَّكِ فَتَشْق إِ لَلا تجوعى فيِيهَا وَل تَعرى وَأَكَ لا تَمُ فيِيهَا وَلاَا تَببح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 قال كَذَلِكَ أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي كَمْ كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَنِزَامًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك تضى ولا تمدن عينيك مَا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبئ عليها لا نسألك رزقا